کنید کنید کنید mm -hmm. Mm-hmm. اون One الله ما Mm -hmm. n no. a میل و النجين ان ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيم بل كذبوا بالحق لن امفر give گای Blessed be لنصيرن تم وذكرناكم لا When knock